صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين زين لله حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والخيل المسومه والانعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أءنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات, جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يرشاها والسماء وما بناها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 كذبت ثمود بطغوها إذ بعث أشقاها فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعْقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا